بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وسلام السلام أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجنا ضع بصمتك لا تزال آلامنا في الحقيقة عند إخواننا في فلسطين لا تزال فلسطين تنادينا بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية المسألة لا تحتاج إلى تحليلات سياسية ولا إلى اعترافات من زعماء اليهود المسألة من الله عز وجل بها من قبل لما قال سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا نحن اليوم متفائلون لن نتكلم كثيرا عن الآلام. فقد رأيتم من خلال وسائل الإعلام من الصور التي تعرض مما يعرض من خلال الإنترنت مما يعرض في الجرائد مما يتناقله الناس رأيتم آلاما كثيرة هي حرية أن تشعركم بالقضية وأهميتها وأن لإخوتنا علينا حقا كبيرا اليوم سنتكلم عن بشائر تختلف عن ما يعلنه اليهود إذا نظرتم فيما ينشره اليهود في إعلامهم وجدتم أنهم في أكثر أحوالهم إنما يتكلمون عن انتصاراتهم وقرب انتهاء الحرب قرب إصطاط المجاهدين قرب إصطاط حكومة حماس إلى غير ذلك لكننا لما نظرنا في بعض مواقعهم وفي بعض الجرائد التي نشرت لبعض اليهود المنصدين سواء في بريطانيا كجريدة الجارديان أو غيره وجدنا لهم أعاجيب في اعترافات واضحة أن لهم أشياء فعلا قد خسروها وأنهم كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تعال اليوم نستبشر نتكلم عن إخوتنا في فلسطين في غزة نتكلم عن شيء من انتصاراتهم نتكلم عن تصريحات لبعض اليهود المنصفين سواء المقيمين في فرنسا أو المقيمين في بريطانيا أو في غيرها وكيف أن الأمر الآن كما أخبرنا الله عز وجل عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شجاء هذا هو اتجاب حقيقة لنزاء فلسطين ولو استطعنا أن نستجيب بأجشادنا لما والله تأخرنا عنها فنحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء معكم وأنا أشكركم حقيقة أيها الأخوة والأخوات البداية أشكركم جزاكم الله خيرا على يعني مشاركتكم الكثيرة لنا سواء بالإرسال على الإيميل أو بإرسال الواجبات إلينا اليوم عندنا واجبات حقيقة يعني رائعة جدا يعني بعضها يعني يتحمسون مع إخوانهم هناك وبعضها لكبار وبعضها أدعية وما شابه ذلك وبعضها باوربوينت يعني أحد الإخوة عمل أنواعا من الباوربوينت نشرها في الانترنت two seconds for فلسطين أو لأجل غزة فأيضا إن شاء الله تعالى سنعرض شيئا من ذلك الحقيقة الحلقة جسمة جدا والإخوة كانوا يعني عندهم كم من الواجبات ومن الرسائل ومن التقارير لكننا حاولنا أن نقصها يمينا ويسار حتى تتوافق فقط مع هذه الساعة ونص التي معنا فأنا أرحب بكم مرة أخرى ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسيدات أنا أرحب بكم ورحب بشباب الذين ما تعرفونهم هم خلاص أصحابكم الآن ابن عبد الرحمن وفادي ومعنا ابن جديد اليوم أنا عمر حبيب ففرحنا فرحنا به إنسان الله خير وهو على خير أسأل الله تعالى أن يثبتنا ويا حقيقة يا شباب أنا سبحان الله اليوم لما أردت أن أخطب الجمعة تحيير ستتكلم عن ماذا نحن في أحيان كثيرة نتكلم عن الآلام ويبدأ الإنسان ربما يجلد ذاته أو يجلد ذوات الناس الذين أمانه ويبدأ يقول وقد إلى متى نقتل إلى متى طيب الناس الذين يسمعون استينفجرون يا أخي طيب أنا ماذا استطيع أن أفعل أن تقتلوني بهذا الكلام بل إنني قرأت في بعض المواقع الإحبارية في الإنترنت آخر مصريا وجد متوفيا في شقةه وأمامه التلفزيون مفتوح على أحداث يعني في بعض القنوات الإخبارية فسئل بعض أصحابه فقالوا إنه كان يتكلم كثيرا عن الغزة وعن أحداثها ويتألم كل يوم ووجد متوفق في شقته طبعا نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته لكن لأقصد حقيقة أن كثرة الضغط على الناس وكثرت يعني إلى متى نقتل أنتم ماذا تقدمتم إخوانكم الناس الجالسين يقولون طيب ماذا نفعل أنا متأكد أن إخوتنا وإخواتنا الذين يروننا كما قرأنا في الإيميالات قبل تبدأ الحلقة وسنكرأ إن شاء الله شيء من على إخواننا يعني يتألمون يقولون يا أخي طيب خبرونا ماذا نفعل ماذا نقدم قلتم تبرعات تبرعنا قلتم ادعو لهم دعونا قلتم انصروه من خلال الانترنت فعلنا قلتم وبعنا كل هذه البصرات ماذا نفعل اكثر من ذلك فاليوم حقيقة نريد ان نتكلم في بشائر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل كان يعجبه الفأل والتفاؤل بكل شيء واذا مر النبي عليه الصلاة والسلام بقرية وكان اسمها سيئا غيرها الى اسم حسن مر بقرية قال ما هذه القرية قالوا هذه غبرة من الغبار م. يعني وعدم المطار والقحط قال بل هي خضرة ولما جاء عليه الصلاة والسلام م. إلى م. المدينة كان اسمها سابقا يسرب, يسرب ويسرب مشتق من التسريب واللوم فغيرها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة منور إلى المدينة أو إلى طيبة, طيبة, طيبة فسمها طيبة شوف يعني تفاؤل عليه الصلاة والسلام بلاش أدخل البلد كل مرة يسرب يسرب فكني من التسريب أعطني شيئا حسنا فتعالوا اليوم نتكلم عن إخواننا كنت طلعت اليوم على موقع استخباراتي يهودي يتكلم عن يعني وترجم بعض الشيء من ترجم بعض الإخوة يتكلم عن الإخوة المجاهدين في كتائب القسام فذكر قال إن عدد الذين يعملون في كتائب عز الدين القسام عشرة آلاف مقاتل الآن الذين هم مرابطون في غزة قال ولهم عشرة آلاف آخرون أيضا هؤلاء مستعدون للقتال مدربون وجاهزون. يعني بحيث أنهم إذا نوذوا مباشرة يأتون وقرأت اليوم أيضا تقريرا لأخي اسمه أبو مجاهد كان عملت معه موقع مفكرة الإسلام عملوا معه لقاءا فهو أحد القادة في الألوية ألوية الناصر صلاح الدين في غزة الآن خلال هذه الأيام فسألوه هل عندكم ما تقاتلون به فقال عندنا عدة وعتاد يكفينا لأشهر وليس لأسابيع فقط بل إني قرأت لصحيفة هارتس عن أحد الألوية الإسرائيليين الذين يقاتلون الآن يقول بأن حماس قد استعدت لهذا لهذه المعركة قبل ذلك بأشهر كانت متوقعة فكانوا قد أعدوا لأنفسهم ما أعدوا إذا تأملت الآن وجدت حقيقة أن إسرائيل إلى الآن أن العدو الإسرائيلي لم يستطع إلى الآن أن يصل إلى مواقع إطلاق الصواريخ ليس كذلك؟ رئيس جهاز الشاباك جهاز الشاباك هو جهاز الأمن الإسرائيلي يقول انه خلال فقط فترة الحرب هذه 23 يوم اطلق على المستوطنات اليهودية 565 صاروخ وهم يضربون من فوق الصواريخ من الطائرات وبالقنابل الفسفورية ومع ذلك شغالين يطلقون صواريخ فالآن اصحابهم يقولون الى الان ما وصلتم الى مواقع الاطلاق هذه الصواريخ القواعد التي تطلق منها اين انتم يقول 565 صاروخ خلال 23 يوم و200 قديفة هاون عدد المصابين من هذه الصواريخ في المستوطنات الإسرائيلية وصل إلى 1272 تخيل بل إنه في عام 2008 فقط يقول أطلق على المستوطنات الإسرائيلية أكثر من 2000 صاروخ طيب السؤال الآن الإخوة مع هذا الحصار عليهم وهذا التكثيم الإعلامي و. إغلاق المعابر وإفساد وهدم هذه الأنفاق وما شابه ذلك ومع ذلك لا يزالون يقاتلون والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء إذا تأمل ذلك وجدت فعلا من الأمر كما طرى الله عز وجل كم من فئة قليلة <تصفيق> غالبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين, والله مع الصابرين يا, يا أخي سياسة لا طاقة لنا اليوم بجالوته وجنوده نريد أن نمحوها من عقولنا تماما خلاص دام الإنسان يعني جاءه عدوه وحضر إليه في بلده فأنت مطالب بأن تقاتل وإلا أخي يعني مجموعة من مليون ونصف أو تزيد قليلا يثبتون أمام ضرب جوي وضرب بحري وضرب بري في خلال يعني وقت يسير والآن أكثر من ثلاثين ألف جندي الذين أقبلوا إلى غزة ويدخلون الآن وما شابه ذلك وهناك حقيقة بعض البشار أيضا مما يدل على عدد من قتل منهم من الاختلاف الواقع بينهم مع بيان أصدره 65 مثقفا وأكاديميا بريطانيا يهوديا أصدروه ضد, إسرائيل ضد العدو الإسرائيلي سأقرأ شيئا منه إن شاء الله أيضا معي رسالة أرسلها أحد الدكاترة المثقفين في نيس في أحد الجامعات في فرنسا أرسلها إلى السفير الإسرائيلي في فرنسا أيضا تدلكم على قوة يعني وقلوبهم شكت التي كما وصف الله تعالى الابتسامات التي كنا نراها لأول مارس وباراك وليفي في أول الحرب وأننا منتصرون ويوزع الابتسامات في كل مكان الآن خفت اللهجة كثيرا وبدأت, اسرائيل وبدأت هذه الابتسامات تزول وبدأ العدو الإسرائيلي الآن ينادي إلى أن يعني وقف اطلاق نار مشترك وأوقف صواريخ القسام ونحن نوقف اطلاق النار مع أنهم ما كانوا يتكلمون بهذه اللهجة في البداية معنى عدد من البشار اللي علن إن شاء الله تعالى في الحلقة أن نبينها لإخواننا معنا عبد الرحمن صرف بسم الله الرحمن الرحيم قل إذا انهارت معنويات إنسان أو معنويات أمة فإنها تسقط صحيح. وتنتهي ولا يبقى لا وجود وإذا ثبتت معنويا فقد تتجاوز الوضع المادي بما فيه من سوء ونقصان صحيح. الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن في هذا الابتلاء بينما هو ذاهب إلى الخليفة إذا برجل يأتي ويثل أيكم الإمام أحمد فقال فقيل هذا فقال يا هذا ما عليك إلا أن تقتل منها هنا وتدخل الجنة منها هنا. ما <تصفيق> أكبا. ووأتأخف فقال لهم إن قتلك الحق متشهيدا وإن عشت عشت حميدا. الله. فهذا موقف ثبت الإمام أحمد كثيرا في تحمله وجلده وصبره حتى مثل ما ذكر الإمام أحمد بنفسه أن كان لها دور كبير في تثبيتهم. ممتاز. بل جاء واحد ثاني أيضا يا عبد الرحمن. وقال يا إمام أنا هنا مكتوب في ديوان الخليفة السارق ولي ديوان الخليفة ألف جلدة يعني ألفين جلدة أجلدها في السرقة وأنت تجلد مائة صوت ومائة صوت في سبيل الله إنما هو صوت أو صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي يقولون فكان الإمام أحمد يدعو كثيرا لهذا الرجل ما معنى السارد؟ فأنا أقول انظر كيف يصبر على سرقته ويأتي يصبر ناخد. فأنا أقول إخوتي الآن يعني فطعم الموت في أمر شرفي كطعم الموت في أمر خطير يعني الموت طعمه واحد يمين ويسار بل إن الشهيد لا يجد إلا ألم القرصة كما سيأتي شاء الله تعالى معنا. فالالمقصود أنه مدى من إنسان ميت ميت مصاب مصاب خليه يا أخي يموت على على شرف وأذى. إيه صبر؟ بل إن هذا سبحان الله منهج رباني حتى الله عز وجل بيطمئن قلوب المؤمنين بهذا الأمر إذ يقول الله عز وجل وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا الله أكبر دعم نفسي دعم معنوي النتيجة ما هي نتيجة تلقي في قلوب الذين كفروا فضربوا فوق الآناق فضربوا منهم كل, كل من بنان يعني سبحان الله هذه النتيجة أصابع وضربوا الأعناق هذه نتيجة التباس المعنوي اللي لأننا نحتاج أن نثبت أخوانا في فلسطين وإن كنت أقول والله حقيقة أنه من يحتاج التثبيت هو إحنا اللي نحتاج التثبيت مو أخواننا في فلسطين أخواننا في فلسطين والله صمود وثبات وهذه معجزة تسجل في التاريخ أنه خلال هذه المدة ويعتبر جو الطيران الإسرائيلي خامس أقوى طيران في العالم, العالم والبري رابع أقوى قوة برية في العالم مع ذلك يعني يقولون أنه حماس أو غزة لا, لا, لا تنتلك إلا واحد في فقط مما لدى إسرائيل وتصمد هذه الفترة فهذه معجزة تدخل التاريخ يعني أحسن. بل العجيب سبحان الله يعني فيما يتعلق بثباتهم الآن ليست العبرة ليس النصر فقط هو أن تكون دولة إسلامية يعني بمعنى نوح عليه السلام منتصر ومع ذلك ما تكون دولة إسلامية ليس كذلك لوط منتصر ومع ذلك ما كون دولة إسلامية ليس كل الأنبياء كونوا دولة إسلامية ومجتمع سامي ومع ذلك نعدهم منتصرا النبي عليه الصلاة والسلام صحيح يكون دولة إسلامية داود سليمان لكن أعداد كبيرة من الأنبياء الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم قتلوا قتلهم اليهود وقتلهم الأنبياء غير حق إلى غير ذلك ترى مجرد ثبات إخواننا إلى هذه اللحظة هذا نوع من النصر فعلا انتشار قضيتهم في العالم وكلام العالم عنهم سواء العالم من, من, من غير المسلمين أو من المسلمين هذا نوع من النصر سقوط هيبة إسرائيل من قلوب العرب ترى كان في السابق ما يستطيعون أن يتكلموا عنها في مؤتمراتهم الآن كلام صريح وفي في إسرائيل وسب لهم وما شابه ذلك أيضا سقوط هذه الهيبة سقوط الهيبة من الجيش كما تفضلت عبد الرحمن يعني رابع أقوى قوة برية في العالم وخامس أقوى قوة جوية ومع ذلك ما استطاعت أن, أن تصل إلى مواقع يعني قواعد اطلاق والصواريخ صواريخ والصواريخ كلها جلية. صواريخ جلية. وصواريخ ايضا بدائية يعني أسرأ اطول مدى وصل اليه الاخوة 65 كيلو أي وينها عن الصواريخ عابرة القارات وما شابه ذلك ومع ذلك اذكر في لقاء مع أحدهم في احد الجنرالات في الاذاعة البريطانية في البي بي سي سألوه قالوا له يعني لماذا الى الان إسرائيل لم تستطع أن تسقط قطاع غزة وتدخل إليه وتحتله ولم تستطع أن توقف هذه الأنابيب المحشوة بارود اللي هي الصواريخ كانوا يقولون لك كذا أنابيب يعني مشدة مش احتقارهم لها أنابيب محشوة بارود كيف لم تستطع فسكت فقال له المذيع قال هل تسمعني قال أسمعك لكن ليس عندي جواب إنها عناية إلهية والله بهذا اللصب قال لكن ليس عندي جواب إنها عناية إلهية يا أخي إذا كان هذا وهو ربما يميل قلبه إلى نصر الإسرائيل ويقول إنها عناية إلهية ينبغي أن نقع هذا فعله في قلوبنا وأن نعتقد فعلا الله عز وجل يعني إذا رضي عن عباده كما قال سبحانه من فانتقمنا من الذين أجربوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين كان هذه عقيدة ومثل ما قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين إذا أنا آمنت إني على الحق خلاص ما, ما ألتبت إلى غيري تصبر يا فادي انا كنت بقول بالنسبه <تصفيق> يعني الواضح الاسبوع هذا من احداث الاسبوع هذا ان اليهود يعني باين عليهم انه يعني حذرون حذرون وفي نفس الوقت ما عندهم حاجة يسووها احسن يعني الضرب الاسبوع هذا تركز على اماكن تخزين المواد الغذائيه احسن اليوم احرقوا اليوم تبع الـ الـ الـ هذه <تصفيق> الاونر هذه منظمات المنظمه الامميه يعني احرقوا اعداد كبيرة من ال المؤن، الإساعفات ضربوا الإساعفات الأولية يعني هذا كل نوع من أنواع الضغط اللي هو يبين إنه هم أصلاً عندهم حاجة توه الآن، أحسن، يعني هم أصلاً متورطين، هم وهذا الواقع يا شيخ، أنا أقرأ تقرير لكن ما ودي إني يعني أشغل إخوة بالأوراق التي معي يعني في صحيفة أدعوت أحررت أحد الجنرالات لاحظ يقول وهو يسأل عن ال عما يحصل في في فلسطين أنا أريد أن يسقها بالنص لأن حافظ الكلمة. نعم يقول إننا تحيرنا لأننا نقاتل. شوف ماذا يقول أحد الجنرالات مشارك في الجيش. يقول لأننا نقاتل عدوا لا نراه يخرج علينا من الأرض. يخرج علينا من الأرض من الخنادق. طيب ثم كما قال الله عز وجل وقعدوا لهم كل مرصد. الأخوة يترصدون لهم. يقول يخرجون علينا من الأرض. ثم قال وكلما دمرنا برميل باروت نبت لنا آخر مثل ما تفضلت يعني هم الآن ما, ما يدرون احنا, احنا ماذا نفعل وفعلا يا جماعة ترى هذا تأييد رباني ولا لا يمكن لي عشرة آلاف مقاتل ما معهم لا كوفات وهذه الصواريخ التي لا تعتبر شيئا بالنسبة لقوة أولئك ومع ذلك أولئك يضربون بالطائرات الحديثة وبالقنابل الفسفورية التي تذيب اللحم بل إنني اطلعت على لقاء مع حضراطبة يقول أن بعض أنواع هذه القنابل فيها مواد تدخل إلى الجسم ونحن لا نرى جروحا يقول فإذا أدخلنا المريضة إلى غرفة العمليات وجدنا عنده نزيف داخلي وأن الشرايين نفسها قد تخرقت يقول ولا نرى شيئا يعني قنابل متطورة جدا ومع ذلك سبحان الله يعني فيها مواد كيميائية ومشابهة ذلك ومع ذلك, رب ذلك رب لم يستطيعوا أن يعني يطرحوا ما عنده أخوانا تفضل يا عمر ما أقول يعني سمع الرحمن الرحيم قضية أخواننا في غزة يعني نبغي كما تفضلتها نذكر ونتكلم نظرة تفاؤلية أنا عندي إحصارية سبحان الله رغم قلة عدد الجيش وقلة المؤن وقلة عدد السلاح لكن في جيش 67 حرب 67 التي خاضها العرب احتل العدو الصهيوني في خلال خمسة أيام وخلال 500 طلعة جوية في ثلاث ساعات 500 طلعة جوية خلال ثلاث ساعات دمر أغلب سلاح الجو العربي وأيضا احتل ما يقارب 67 ألف كيلومتر مربع خلال خمسة أيام فقط احتل خمس مناطق من خمس دول الجولان من سوريا واحتل جزء كان تابع للسعودية واحتل جزء من سيناء المصرية واحتل وال... شيء من الغربية والغور, والغور. والغور. و... يعني من خمس دول احتل أشياء خلال هذه السعاف 68 ألف يعني ما يقارب ثلاثة أضعاف الدولة التي يزعمون أنها دولة م. إسرائيل، م. لكن الآن يعني أشاعر لا يمت صعلي قدر معين حسن. من هذا والله الله عز وجل يقول ولا كل شاء الله لم منهم ولكن كل بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلوا من جنة <تصفيق> عرفة لهم أيها الأحبة سنخرج فاصل لكن سنعود إليكم بإذن الله معنا عدد النواجبات سنعرضها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل المباشرة معنا أيضا اتصال هاتفي مهم لعلنا إن شاء الله تعالى أن نأخذه معكم ومعنا كذلك رسالة إلى أهل الشهداء بإذن الذي نسأل الله تعالى أن يكونوا شهداء رسالة إليهم هي مهمة حقيقة أيضا عدها بعض الإخوة فلعلكم إن شاء الله تعالى أن تبقوا معنا هذا للفاصل بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة لا يزال كلامنا حول البشائر فيما يتعلق بإخواننا في غزة ونسأل الله تعالى أن يرفع ما بهم وأن يعزهم وأن يعز الله تعالى بهم دينا وهم بلا شك في الحقيقة يقاتلون نيابة عن الأمة كلها بصراحة لأن جميع الأمة يجب عليها أن تحرر المسجد الأقصى فهم اليوم فئة طائفة من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله تعالى صلى الله جل وعلا أن نرزقنا وإياهم الإخلاص والسداد وأن نستدد رميهم ويجمع كلمتهم وأن يثبتنا وإياهم على الدين تعقيد عمر على ما ذكرت فيما يتعلق بحرم 67 سبحان الله هذا يدلك بأن الأمة مهما أصابها من نكبات يعني وابتلاءات لأن الأمة سهل أن تقوم من كبوتها وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشاته القلوب كنت أقرأ عن احتلال الاحتلال الفرنسي للجزائر قتل مليون. ومع ذلك يخرج الاحتلال من هنا وتعود الجزائر إلى الخير والدين من هنا. قبل أيام كان هناك محاضرة ل أحد في الجزائر وليس داعية مشهورا جدا. ومع ذلك وصل عدد الحضور إلى تسعين ألف. عملوها لف في ملعب رياضي. يأخذ أربعين ألف وضعوا ميكروفونات في الخارج. فلما أحضوا فايدهم تسعين ألف. بالله عليك هؤلاء الذين حاول قتل منهم ثلاثة مليون. و... لأجل أن... أن يغرب البلد ومع ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب أصبح صاحبه جبلا ليبيا أيام الاحتلال الل... لها نسيت والله احتلال بريطاني أو الإيطالي لم... الإيطالي لما احتلها عام 1911 كان عدد سكان ليبيا مليون ونصف لما ألقي القبض على عمر المختار رحمه الله تعالى وصلى يتقبله في الشهداء وانتهى الجهاد كان عدد السكان وصل إلى 750 ألف بمعنى أن نصف عدد السكان قتل ومع ذلك تعود ليبيا إلى الخير ويعودون الإسلام وما شابه ذلك الصين الشوعية قتلت أكثر من 5 مليون خاصة في تركستان الشرقية مم. ومع ذلك اليوم يصل عدد المسلمين في الصين إلى 100 مليون في روسيا قتلوا 20 مليون ومع ذلك اليوم روسيا بجمهوريات متعددة مليئة بالمساجد أنا أقول حقيقة لم لا يوجد دين وقع عليه من الحرب ومحاولة الكبت والمحو من ذاكرة الناس أو من عقائدهم مثل ما وقع على الإسلام وإلى اليوم يمارس مثل هذا عبر الإعلام وإشغال الشباب يعني وإشغالهم بأمور كثيرة من كرة وكلبات وأفلام ومع ذلك لا تزال قلوب هؤلاء الشباب معلقة معلقة بغزة أحد الإخوة يحدثني ضابط كان مار بجانب أحد الملاعب الكبار يقول رأيت مجموعة من الشباب واقفين على سيارة يركبون على أعلام يعني استعدادا أنه إذا انتهت المباراة يمشون في الشوارع يقول فوقفت عندهم فتحت النافذة قلت هاي شباب تفتحون فلسطين يقول كل واحد منهم بزقارته ويصلح العالم فلتفته إليه وقال قال هذا واحد منهم قال والله لو فتحوا لنا المجال ما نتأخذ فأنا أقول هذه القلوب الذي استجارة بيد والعالم المشجع بيد مع ذلك قلبه لا يزال معلقا بقضية الكبرى بقضية روسيا لو فتحوا لنا المجال ما لتأخر فالمقصود أن المسلم لا يروض على ذلك كما ذكرنا سابقا وأنه بإذن الله تعالى الله جل وعلا معزز دينه ورافع شريعته معنا تقرير صغير حقيقة وهو في الحقيقة أحد الواجبات ولا أحد الواجبات أرسله واحد الأخوة يعني سماء توسكند لأجل غزة يعني لأجل غزة وعرض فيه مجموعة من الصور تتعلق هو في عدد من المواقع في الإنترنت بعدد من اللغات أظن بالفرنسية نعم بالفرنسي والعربي والإنجليزي هذا الأخ زال خير أرسله إلينا من ضمن الواجبات وهو من أنسبها وكما ذكرنا نشره وفي عدد من المتابعات وأظن في الفيسبوك وغيرها لأجل أن يطلع الناس الذين ربما هم مغيبون لأن ترى عدد ممن في أمريكا وفي غيرها هم مغيبون عن, عن القنوات سيئنا لا تعرض هذه المناظر التي سنراها هي حقيقة مناظر يعني مؤلمة لنا جميعا لكن لا بد أن نشعر أيضا بهم إخواننا إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم بإذن الله واتناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما في إحيادية <تصفيق> هذه صور الأخ يعني هي فكرة رائعة عنده جاء اولا بعدد من صور الأطفال في أوروبا وفي غيرها وكيف أنه منعمون الطفل منهم في مهده يعيش سعيدا يشرب الحليب كما يشاء ينام على الأرائق كما يشاء في المدارس أيضا هم سعداء ثم بدأ يعرض صورا أخرى يعني لمنزلة بين المنزلتين ليسوهم مثل أولئك في قوة التناعم أو في غيرها بعد ذلك طبعا سيختم بما يتعلق بحال إخواننا وهو الآن يعني خلال هذه الكتابات التي يكسبها يأمرهم بأن ينظروا فيها وأن يتأملوا لأجل أن يقارنوا بينها وبين غيرها من الصور التي عرضت من قبل. ويقول إذا كان من حقكم أن تعيشوا بسلام فمن حق هذا الصبي الصغير من حق هذه الطفلة المحترقة من حق هذه البنت التي قتلت في مسجد من حق هذه الصبية التي احترقت وهذه أيضا التي لعبت بها القنابل وهذه التي تحت ركام بيتهم وهؤلاء الأطفال الثلاثة الإخوة وهذا الرجل الذي يحمل طفله وهذه المرأة التي تبكي عند صبيها وهذا الذي ينزل طفله وفلدت كبره في القبر وهذا الذي سقط عليه بيته من حقهم أن يعيشوا أيضا كما عاش أولئك هذه الدماء التي سالت من من حق أهلها الذين سالت منهم أن يعيشوا كما يعيش غيرهم فهذه غذها الآن بهذه الصور الأخ نشرها جزاه الله خير في عدد من المواقع تتعلق بصور العدو الصهيوني وهو يقتل. صور صور القتلة شهدان الصلاة على أن يجعلهم كذلك. بين أيضا بصور هذه الطائرات هؤلاء الأطفال يعني ما ذنبهم؟ أن يصاب مثل بمثل ذلك. أترى أن هؤلاء سوف يقاتلون؟ هل هؤلاء هم الذين يطلقون صواريخ القسام؟ هل هؤلاء هم الذين يعني يقاتلون اليهود في في أثناء وجودهم في غزة؟ بلا شك أن أمثال هذه الصور أيها الأخوة والأخوات لها أكبر الأثر خاصة يعني أن من القوم والله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا يبقى, يبقى من القوم من هم عندهم عدل في التعامل مع الآخرين يعني سواء من عقلاء اليهود أو من عقلاء النصارى أو عقلاء البوذيين يبقى أن هناك قوم عقلاء عندهم نوع من العدل في التعامل مع القضية معنا أخون إبراهيم من, من غزة سلام عليكم أنا كنت أحرص حقيقة أن نجده من من البداية إبراهيم. سلام ورحمة إبراهيم سلام عليكم. عليكم السلام الله. أن تتصل من داخل من, من تتصل من داخل غزة أم أنت من أهل غزة وتسكن في خارجها؟ صحيح أنا من أهل غزة وسكرّفه. أه في في خارجها؟ لا صحيح صرفه صرفه رفح, رفح تتصل من هناك. طيب أعطينا إبراهيم إيش الأخبار عندكم؟ والله الأخبار الحمد لله يعني معنويات ما شاء الله شباب المجاهدين معنويات عالية. الحمد لله. الله ربنا شاء الله طيب إبراهيم إبراهيم دايان. إذا كان ما عليك يعني مشكلة في الإجابة على سؤالي أجب انا يعني طبعا الأخ إبراهيم مجموعة تصل من غير ترتيب سابق ترى كنا ننتظر الاتصال مراسلنا وتصل الأخ إبراهيم إبراهيم إذا كان ما في حرج تجيب على أسئلة ما يتعلق بالعدة والعتاد عند الإخوة المجاهدين هل هي كافية ولا ما تدري يعني يعني يا الله على سيدنا محمد جميع الغزوات اللي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعداء ليس كانت بالعدة والعتاد إنما كانت بالإيمان أحسنت والتوقل الله عز وجل أحسنت فنحن نقاتل يعني خوالها أعداء الله عز وجل نقتلوهم بالإيمانها. عندما يعني خالط ااا يخالط إيمان بساتر قلوب لا نرى إلا رأح الجل ولنما على نشاسة الازاد هم يعني كيف يهربون من صواريخنا وهم يعني كيف يعني يتخبون داخل دباباتهم وشبابنا في كتاب القسام كيف تقنصهم وهم مرابطون ومقتطبون الأرضهم؟ والحمد لله يعني شبابنا وجميع زعيمين يربطون كيف نفسيات الناس عندكم الحمد لله الحمد لله يعني إخواننا في كتاب إخواننا في الحركة الحركة العضوية اسمها حماس لما يوجه لنا العدو من حرب نفسيه والإعلام ودخول على قناة الأقصى وبث المناشير ولكن هناك وجود للشباب المجاهد على أرض المعركة وهم يحسون المواطنين على عدم النزوح من منازلهم وعدم سماع لأشعاعات العدو طيب إبراهيم المساعدات التي أرسلت من الدول العربية سواء يعني من عدد من الدول العربية هل وصلت؟ هل لاحظتم أنها موجودة عندكم وفي توزيع أشياء مجانية وما شابه ذلك؟ لا نقف عليك سرا يا أخينا الشيخ محمد العريفي. إن الحكومة المصرية حكومة متوطعة مع العدو الصهيوني، وكما يبين الإعلام العربي يعني ذهب غلطة القطارة هناك المساعدات الطبية نعم المساعدات الطبية توصل إلى المستشفيات وأنا يعني أنتم طبعا إبراهيم أنتم كونكم في رفح قريبين من المعبر لعله يصلكم أكثر مما يصل غيركم. يعني الله وصل على سيدنا محمد المعاناة يعني حتى لو وصلت فهي في أي دامين يعني نقول حتى يعني لو وصلت المعاناة ووإن شاء الله توصل والشعب ليس بحاجة المعاناة نحن بحاجة إلى مجاهدين مصلحين كمثلك يا شيخ محمد وأنا أتمنى وأنا مسرور جدا وكنت يعني أقولها ألاني يا خلال أتمنى أنك في وسط المجاهدين في غزة الله أقول المرحلة كالسيخ نظر ريان الله يتعالنا وإياكم كذلك يا رب العالمين الله يجزيك خير إبراهيم ويحفظك ونسأل الله تعالى لا يحرمك الأجر على اتصالك وبارك الله فيك أختي أصيل تفضلي من العراق سعودي أو الأخ أصيل سعودي لكم يا شباب ألو؟ مرحبا؟ عليكم السلام تفضلي اختياصي تأثرا ببرنامجك ملك الكريم لدي بصمة أود أن أذكرها لدقائق وأتمنى أن تسمعوني أو تكون مرحبا. لثواني الله يخليك لأن عندنا مادة كثيرة يعني 20 ثانية تفضلي و... يعني إذا تسمح 20 ثانية شوية مددها لأنه تفضلي تفضلي توكلي على الله ابدأي ومشري المداخلة تعتمد على الحال اللي يحمي فيه. تفضلي قبل أحداث غزة صامدة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في المنام وهو يدخل بيتا في سلسطين وحوله رجال لا يعدون على أصابع اليد رأيته أنت بنفسك رجلا واحدا فقط أصيل نعم أنت بنفسك رأيت الرؤيا أم رأها غيرك أنا رأيتها يا سلسطين كيف شكل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأيته في المنام لحيته بيضاء وكذا الله لا أذكر أه ولا لحيته فيها شعارات بيض ورؤية الرؤية كانت قبل أحداث غزة آه. وهي رؤية طويلة لاتني أختصر اعتمادا على طلبك أختصر كثيرا في الرؤية فقط أذكر لك جانبا واحدا وهو أن رسول الله عليه كان يدخل في السلم الصيني من إلى أصابع اليد من قلته ورجل واحد فقط من خلف يحمل بندقية حينها لم أكن أعرف أن ما ينتظر غرس من مصاب لا يواجه الله يجزك خير ويحفظك وإن شاء الله هذه من المبشرات التي نسأل الله تعالى أن تكون يعني تقع ولا شك يلخو أن يشترط في أن يعني يشهد الإنسان أن الذي رأاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى صفات النبي عليه الصلاة والسلام صريحة. يعني لو جاءت إنسان وقال لك أنا والله رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت كيف رأيته فقال رأيت لحيته بيضاء مثلان تقول إذن ليس النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لما مات ليس في لحيته إلا سبع عشرة شعره بيضاء فقط لحيته سوداء لما مات عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك المقصود أنها يعني بلا شك كان الرؤى مبشرات وتكثر في أخر الزمان نصر الله تعالى أن نحقق ما رأي أختي أصيل أيها الأخوة معنا رسالة إلى إخواننا في من أسر الشهداء الذين نصر الله تعالى أن جانم شهداء في غزة رسالة في فضل الشهيد ومكانة عند رب العالمين لأجل أن تفتخر الأم وتفتخر الزوجة ويفتخر الأبناء لما يكون أبوهم شهيد إليكم هذه الرسالة في 12 شريحة معنا وهذه الرسالة حقيقة هي يعني نوصلها إليهم ونسأل الله تعالى أن يعني يعني أن يغفر لنا ولهم فضل الشهيد طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في حديث كثير نشوف الشريحة الثانية يا شباب آآ يعني آآ الشهيد هو الذي يموت في سبيل الله تعالى نصرة لدين الله تعالى وإعلاء لكلمته النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نكثر من صلب الله تعالى الشهادة يقول عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وني على فراشه القرآن طبعا يمدح الشهداء الله سبحانه وتعالى يقول ولا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل سب الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله فضلا هذه بالمناسبة صورة أخت من الاستشهاديات نفس الله تعالى أن يجعلها كذلك كانت قد قتلت أكثر من عشرين من اليهود في عملية استشهادية سبحان الله وانطلق رأسها لوحده وبقيت بحجاتها شوفوا صورتها الحقيقية وصورة رأسها بعد نهاية العملية نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشهيد عند الله سبع خصال شوف أول شيء قال يغفر له من أول في أول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلية الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر يعني عند قيام في قبورهم ويوضع على رأسه تاج الوقار سأل من خير من الذين وما فيها وقال ويزوج اثنتين وسعين من الحور العين نعم ويشفع يشفع في, يشفع في سبعين من أقاربه يشفع يعني يشفع بذل الله في أمه في أخواته وما شابه ذلك الشهيد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يكلم أي لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله وهذا تنبيه على أهمية الإخلاق إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمه اللون لون الدم وريخ وريخ المسكر وهم وفي ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتيني قطرة من دمع من خشية الله وقطرة دم ترك في سبيل الله ولا شك هذه يدل على فضل الشهادة في سبيل الله ليس أحد النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يدخلون الجنة ليس أحد منهم يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل ثانية في سبيل الله لما يرى من بركة عمله ومن كرامة عمله عند الله عز وجل في يوم القيامة هذا أيضا يدل على فضل هذا الشهيد أيضا الشهيد أيه الأخوة والأخوات هو في الفردوس الأعلى لما سشهد حارثة بن سراطة رضي الله تعالى عنه في يوم بدر بكت أمه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أين حارثة إن كانت في الجنة صبرت وإن كانت غير ذلك فليرين الله ما أصنع يعني من البكاء والنياح عليه وما ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ويا يا أم حارثة أهبلتي إنها جنان وإن حارثة قد أصابر في ردوس الأعلى لا حظ يعني من فضله عند الله تعالى أرواح الشهداء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في أجواء طير تأوي إلى قناديل معلقة في العرش في عرش الرحمن جل في علاء تأوي في الجنة في كيف شاء هذه أرواحهم أول ما يتوفوا بسبيل الله ثم إذا بعث يوم القيامة كان لهم أيضا الرفع عند رب العالمين أيضا هذا حديث آخر يبين فضل هؤلاء الشهداء وأن الله جل وعلا يرفعهم عند ربهم سبحانه وتعالى الشهيد أيها الإخوة أخبر النبي وهذه صورة حقيقة لأحد المجاهدين سبحان الله يعني هي خمس صور متتابعة انظر كيف كان في البداية يحمل سلاحه ثم رمي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد من من القتل يعني من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرطة رواه الإمام الحاكم الشهادة في سبيل الله توجب الجنة الله سبحانه وتعالى يقول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 أقبل يبكي ويكشف الغطاء عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر تبكيه أو لا تبكيه لا زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتمه تخيرا أيها الأحبة الكرام الشهادة أرفع درجة بعد الأنبياء والصديقين، الموتى يغسلون والشهداء لا يغسلون إنما يُغسَلون في دمائهم جميع الموتى يكفنون والشهداء لا يكفنون بل يُغسَلون في ثيابهم وكل الناس يسمون موتى إلا الشهداء فإنهم لا يسمون موتى وإنما يسمون شهداء نسأل الله لهم ذلك الناس يفتنون وينتحنون في القبر الشهيد لا يغسل ولا يُغسَل بل إنه يؤمن من عذاب القبر نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشهداء أسأل الله لا يميتنا إلا شهداء وهذه حقيقة رسالة إلى أخواتنا وإخوتنا في غزة أنما ما عبد الله تعالى لمن قدموهم هم بإذن الله تعالى الله جل وعلا يعني يأجرهم ويخلف عليهم بذلك خيرا معنا فاصل قبل الفاصل يا الإخوة هذا برنامج منكم وإليكم حقيقة وإنما يقوم بكم وهذا الذي ترونه هو عمل لعدد من الإخوة جزام الله خير من من أرسلوا إلينا واجبات نص الله اللي يحرمهم الأجر والثواب ونحن عندنا لوحة للواجبات التي تعملونها وترسلونها أو دعنا نسميها مشاركات لأن الواجب هو الشيء الذي يجب عليك أن تفعله هي مشاركة منكم مع معنا في برنامجنا مع هذه اللوحة ثم فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى اينهم كن مثلهم في جوهم ضع باصمتك للتواصل مع البرنامج ضعب أصمتك ضعب أصمتك ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو البريد الإلكتروني بصمتك at ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني, الالكتروني www.arizy.com آخر موعد الاستلام من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 في حياته فنحن اليوم متفائلون صحيح أنه ربما أن الصور التي تعرض فيها نوع من الألم لكن لا بد أن نعرضها يا جماعة حتى نصف الواقع لإخواننا والقرآن لم يتكلم فقط عن الجنة والنعيم، إنما ذكر النار أيضا وذكر أن وقودها الناس والحجارة، وذكر الله تعالى يعني أنهم ينادون يا مالك ليخذل علينا رب قال إنهم كم كيتم فلا بد من استعمال الأسلوبين من الترغيب والترهيب. أنا حقيقة يا شباب مع عدد من العجائب من حروب لإسرائيل مع مع الفلسطينيين من قبل في مخيم جنين. الذي كان قبل فترة وقع عليه ما وقع هذا المخيم صغير جدا يعني مساحته ربما أنها لا تتجاوز كيلو في كيلو غير قطع غزة قطع غزة فوق 340 كيلو ربا هذا فقط كيلو في كيلو أقبلت إليه إسرائيل بخمسة وعشرين ألف جندي عدد المقاتلين المجاهدين لم يكن يتجاوز خمسين مجاهدا ومع ذلك وقفت إسرائيل أحد عشر يوم لم تستطع أن تدخل المخيم وغيروا خلال هذه الأحد عشر يوم ثلاث مرات غير القيادة على الجيش الإسرائيلي. وهم خمسين مجاهد وخمسة وعشرين ألف. يا جماعة نقول يعني لا نعطي إسرائيل واليهود أكبر من حجمهم. الله تعالى يقول والله معكم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله عز وجل يا أخي لما يقاتل مع المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. طيب إذا ليش يا ربي تأمرنا بالربي بالرمي؟ قال وللجلال المؤمنين منه بلان حسنا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا في مخيم جنين الآن الإخوة هناك هناك مصادر مطلعة إعلامية تقول إن عدد من قتل من الجنود الإسرائيليين عدد من رأاهم الإخوة قد ماتوا أمام أعينهم 46 من الجنود قد قتلوا و250 هم من الجرحة جرحة يعني فقعت عينه قطعت رجله أو وصيب بأي نوع من أنواع لصابة اليهود اعترفوا العدو الإسرائيلي اعترف ب مقتل 24 وجرح 120 وزيرة الخارجية الآن تقترح عليهم الانسحاب من القطاع وحلها بأي أسلوب آخر طيب نأخذ التصلاة بعد شوي الشباب يقولوا لي في التصلاة معنا طيب في 65 من اليهود البريطانيين هذا الذي كنت وعدت للأخوات به 65 من اليهود المثقفين الأكهاديميين في بريطانيا ساتذة في الجامعات كتبوا بيانا يتكلم عن هذه القضية ماذا يقولون يقولون, أربع... أعلم السبت الماضي. يقولون أربعة عشر يوما مضت من الاعتداء... الاعتداءات الصهيونية وثلاثون ألف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية وآلاف القدائف والقنابل وأربعة آلاف ضحية فلسطينية ومع ذلك لم يمكن للصهاينة أن يحققوا هدفا واضحا إلى الآن فالساحة العسكرية بحاجة إلى إنقاذ من الورطة هذا بيان مرسل ومنشور إلى اليهود جميعا ورطة إن جريمة حماس ليس لأنها منظمة إرهابية وإنما لأنها لم تقبل أن تكون لعبة في أيدي الإسرائيليين كما في المناطق المحتلة لاحظ. كذلك بعث بروفيسور فرنسي من أصل يهودي بجامعة نيس الفرنسية برسالة إلى السفير الإسرائيلي في باريس قال في آخرها يقول لها الآن صار لكم أيام وأنتم تقتلون الأطفال والنساء ولا تصنعوا شيئا ما في أي نجاح وذكر في الرسالة قال لم تصلوا إلى مواقع المقاتلين ولم تصلوا إلى مواقع اطلاق الصواريخ ولم لم تحقق إلى الآن هدفا واضحا وهذا ترى يجمع عليه كل العقل حتى مع الأسف بعض المنافقين الذين يتسمون بأسمائنا ويعني ينتسبون إلى إلى ديننا وممن يشجعون العدو الإسرائيلي مع ذلك هم إلى الآن يقولون إسرائيل لم تحقق شيئا هذا قال في آخر رسالته للسفير الإسرائيلي يقول فبؤسا لإسرائيل وَلَيُنْزِلَنَّ إِلَهُكُمْ على تَادَتِهَا كل النِّقْمَةِ ثم قال وَإِنِّي كَيَهُودِي من قدماء الحرب العالمية الثانية أخجلوا من مكانكم لعنة ربكم عليكم أبد الآبدين أتمنى أن تلقوا جزاءكم. القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي ذكرت أن عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون الآن في غزة دخلوا إلى المصحات نفسية من جراء حالات الهلع التي أصابتهم موقع ايدعوت احارونت ذكر أن قائد سرية تابعة لكتيبة سلاح المدرعات الإسرائيلي يقول إننا هذا ذكرته قبل قليل نقاتل قوما عدوا لا نراهم يخرجوا لنا من الأرض الإخوة هناك اطلعت اليوم على بعض المواقع التي يديرها بعض الإخوة من هناك تتكلم عن كيفية قتالهم لأجل يطمئنوننا أحيانا يسمعون دمية يلبسونها لبس عسكري يضعونها على الأرض ومعها لعبة, لعبة, لعبة, لعبة فيقبل إليه مجموعة من اليهود لأجل أن يأسروا حتى يستفيدوا منها المجاهد لأجل إخبار عن أشياء وما شابه ذلك فإذا اجتمع عنده أربعة وخمسة اشتغل لهم من هناك فجروها فانفجرت فإذا هي في الحقيقة ديناميت أيضا عندهم أحيانا يجمعون مجموعة من هذه الأسلحة التي هي ليست حقيقية وتحتها ديناميت فإذا أقبل إلي مجموعة ما هم 30 ألف يهودي يعني الجنود كثير فإذا أقبلوا لأجل الاستناع على هذه الأسلحة أو أخذها لفحصها وما شابه ذلك فإذا هي ديناميت ينفجر بين أيديهم الدبابات المركافة هذه التي كانت إسرائيل قد طورتها وعملت ما عملت دمر الإخوة عددا منها قرصوا أعدادا من هؤلاء الإسرائيليين حقيقة يعني الأمر كما قال الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم واللياخ ناس عليهم حصار لمدة ثلاث سنوات والآن المعبر المعابر مقفلة والأنفاق لا تزال تدمر ومع ذلك يقولون نستطيع أن نقاتل لأجل اللي أشهر وليس فقط لأسابيع بلا شك أن الأمر إن شاء الله تعالى أنه على خير طيب معنا صاحبك محمد المسنادي ولا لا المسنادي طيب إذا تكلم معي عبد الرحمن ما دام أنك الذي رتبت معه حياك الله يا محمد حياك الله يا مرحبا فيك برنامج نضع بصمتك الله يبارك. بك وشرفنا اتصالك حقيقة خاصة انت كنت تتكلم معايا في موضوع جدا مهم عن الإعلام وأثر الإعلامي في خدمة قضايا الأمة وكيف أنه أيضا الإعلام بيستخدم ضد الأمة الإسلامية بأهداف معينة كنت تكلمني عن فكرة كنت ترغب الآن في تنفيذها لو بس الآن تعرفنا تعرف جمهورنا الكريم بهذه الفكرة طيب أنا مشروع بدأت فيه قبل أربع سنين. بدأ فيه بدأ بدأت فيه من وأنا صغير. بدأ الموضوع معي لما انفراجت على أفلام ديزني وكنت أشوف حركة الفم. ماشي مع اللغة الإنجليزية وتطرد الدول الثانية تبلجها لحسب ما يكون موجود. فحسيت بالأسف. بدأ معي من وأنا صغير. قلت ليش مو إحنا ننتج هذا الشيء ويكون جيد كفاية إنه. هم اللي دبرجون مش احنا اللي ندبرج فبدأ فبدا معي الموضوع وكان طويل الامد لكن ما كان في بديل بدأ... تقصد انه ما كان في بديل موجود انا ما احب الكلمة هذه مش بديل لازم يكون شيء مضاهي او افضل مم. تمام لانه البدائل موجوده الان بس احنا محتاجين نسوي شيء افضل او منافس يفوق العمل الاخر بالضبط او يكون على نفس المستوى نبدأ من حيث انتهوا لكن إذن... بعد موضوع غزة امم ال ال ال البحث اللي بحثته اللي انا و الزملائي المتال والتعب اللي تعبناه والعلم اللي وصلناه الان لو لو لو لو توفيت انا مثلا وانتهى هذا الموضوع انت قلت انتهى معايا اللي هو موضوع بس يمكن المشاهدين ما بيعرفوه اعطينا الفكرة الان باختصار حتى المشاهدين يعرفوا عن ايش انت الان تتكلم ممتاز ممتاز باختصار ما تنتجه ديزني من افلام كرتون للاطفال ممتاز مشاهده له بتنتجه شركة اسمها بيكسار <تصفيق> إنتاج ثلاثة أبعاد مثل إفلام الكرتون بالضبط ممتاز نحن هذا هو فكرة أنه في الأخير يكون استديو إنتاج لأفلام الكرتون على مستوى عالي جدا في تقنية الثلاثة الأبعاد طيب يعني أنت بت... الآن بتقول أنك عندك إمكاني إن أنك تتدرب مجموعة من الشباب على ثلاثة الأبعاد وعلى المنتاج أو الإنتاج هذه الأمور حتى يخرج عندنا ناس محترفين في الإعلام يخدموا القضايا الإسلامية هذا الموضوع اللي بدأ بعد ما فكرت في الموضوع فقلت ما في غيرني أنا أبدأ أبحث عن إيش أهداف متوسط والمدى وقصير المدى هدف متوسط والمدى هو اللي ذكرته. طيب محمد. محمد سلام عليكم. عليكم السلام رحمة. أنا سعيد حقيقة ذك هل هناك شيء معين صممتموه يتعلق بقضية غزة الآن يعني مقطع معين نشرتوه في الانترنت أو أي شيء صممتموه بمعلوماتكم عن الفيلم الكرتوني وما شابه؟ حلو إحنا متخصصين جدا في الإنتاج. نعم دهين مو باختصار الهدف اللي اتكلم عنه عبد الرحمن هو كان هدف متوسط المدى الهدف القصير المدى ذكرته انت يا شيخ اللي هو انه ننتج انتاج سريع في خلال اسابيع بحيث انه يكون يأخذ بهدف يخدم القضيه القضيه طيب محمد الان القضيه صار لها اكثر من قريب من 25 يوم خلال 25 يوم ما لحقتم يعني ما ادركتم انكم تصنعون شيئا بتخصصكم هذا وتنشرونه في الإنترنت مقطع مايك. مثل الاخ اللي قبل قليل عرضناه له لما كتب باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية ما صممتوا شيء ولو لمدة اربع دقائق خمس دقائق فيلم كرتوني او موقف معين يوضح نصرة إخوتنا في غزة. والله احنا هذا شيء شغالين عليه بس مش مثل Production Cycle اللي هو دورة الانتاج في الترديد بطيئة بطيئة أو طويلة بنعمل. يعني أقل شيء أحتاج أسبوعين ثلاثة عساس ايش اكون في وسط الانتاج في السبعين عشان انتشه الله عشان يزيك المشكلة لازم الفكرة تكون موجودة وجاهزة الله. عشان في السبعين اطلع بنتيجة اذا ان شاء الله تعالى محمد لعلنا نرى قريبا لكم شيئا منشور في الانترنت او في القنوات الفضائية بإذن الله ان شاء الله الله يزيك خير ويحفظك وشرفنا بك وان شاء الله يوم من اليوم نجيبك عندنا في الحلقة بإذن الله يشرفي ولدي محمد الله يحفظك بارك الله فيك تسلم أيوة الإخوة عدد من الواجبات يعني أيضا أشكر الله خب الرحمن لنا هو زال خير لنستك مع له محمد عدد من الواجبات وصلتنا حقيقة سارة وهي لأطفال إما دعاء لإخواتنا في غزة إما شعر وأحد الأطفال يمسك سلاحه ويتكلم كما يتكلم المجاهدون فلنا ثلاث وربعة دقائق أخذنا بشيء من الواجبات التي أرسلت لينا نعرضها لكم ثم نعود إليكم بإذن الله إذن تناديكم جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية في يا هزة نعن معكنا لا تخافي أصواف أفضل من الحكوم وأصواف جمال في كل مكان وأصواف جويل والفياق وحلق الناس <تصفيق> اللهم أنزل أهلنا في غزة اللهم عليك دليول فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقترر اللهم زنزل الأرض تحت أقدامهم اللهم أنزل أقواننا في غزة وفي كل مكان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم انطور المجاهدين في عزة. يا اغفار عزة حضركم الله وراءكم. ليسوا وحدكم. كل اغفار المسلمين معكم. بقلوبهم و بدعائهم. اخوكم صفية من الجزاء. اخووا في غزة. يا في غزة. يا عزة في لكن الله وجنوده معكم. بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة أنا لما رأيت هذا الصدي الصغير يعني فرح جدا حقيقة قبل الحلقة وحرصت أيضا لأخوة جزام الله خير حرصوا أيضا أن يكون في الحلقة هذه المعاني تسرنا كثيرا حقيقة أن يكون الصغار فعلا وهذه ترى يا جماعة مما خسره اليهود أنهم أثاروا، يعني هم الآن كانوا يحاولون في المناهج كانوا يحاولون في المناهج الدراسية أن ينقوها من بغض اليهود. أليس كذلك؟ ويكاتبون وهذا ولاو البراء عندكم احذفوه وأبغض اليهود وما أدري إيش يحاولون أن يحذفوه. ثم هم الآن بفعلهم هذا يعيدون بغض اليهود في هؤلاء الأطفال قبل الكبار فهم كانوا يصنعونه خلال العشرين سنة والثلاثين سنة الماضية. من محاولة يعني تلميع صورة اليهود ممكن نعيش في وطن واحد احنا وياكم يا فلسطينيين ما المانع ان تكون اليهود لها ممثلون في الدول العربية والمقاطعة انسوها خلاص احنا نعيش معاكم كل هذا هدم خلال هذه العشرين يوما حقيقة والنفوس الان لا تقبل مثل ذلك طيب ناخذ محمد من غزة ثم نعود اليك عبد الرحمن السلام عليكم محمد وعليكم السلام كيف حالك نتكلم محمد من غزة نفسها هي في وسط قطاع غزة ان شاء الله وسط قطاع غزة ايش الاخبار عندكم والله الحمد لله فضل الله عز بان جعلنا من اهل غزة هذه الغ... هذه غزه المزاحده هذه لله. غزة المرابطه بان جعلنا في ارض الرضاض الحمد لله خاصنا بان نكون مجاهدون ذا خصنا ان نكون من اهل غزة طيب محمد ايش الاخبار الشارع عموما كيف الناس في كيف ثباتهم كيف سكونهم أبشرك يا شيخي بأن أهل غزة أبشرك يا شيخي بأن أهل غزة عزم العدة وأعدوا العدة بأنهم إما النصر إما الشهادة فهذه غزة غالي هذه القدس هذه لله. هذه هذا لله محمد ماذا حول, حول المساعدات المساعدات هل تصل إليكم أما بالنسبة للمساعدات فمنها ما يصل إلى مستشفى دار الشفاء من الأدوية ومنها يعني ما يصل إلى وكالة الغوث التي توزع إلى المنكودين من الذين تضرروا من هذه الحرب ربما يعني المعبر لا يفتح كثيرا ولكن يعني المعبر يعني أيام قليلة أو ساعات قليلة تفتح أمام هذا هؤلاء الجرحى الذين يخرجون يتداور لكن أقول أن هذه غزة سنتبه على فوق الجراح سنتبه على فوق الجراح طيب مح محمد آآ نعم. آآ المساعدات التي تصل للناس هل هي كافية يعني الدقيق الطعام حليب الأطفال آآ الطعام العادي الذي يؤكل ان كان فيه أرز إن كان فيه أنواع من الخضروات يا شيخ أريد أن أريد أنا أقول لك يا شيخ يا شيخ أريد أن أقول لك بأن أهل غزة لا ينظرون إلى هذا الط... يعني لا ينظرون إلى الأكل بأنه شيء رئيسي ولكن ينظرون إلى النصر الأكيد ينظرون إلى الأمة أنتقذ معنا والله يا شيخ نريد نحن بحاجة إلى الدعاء ونحن بحاجة إلى أن أن يقف شباب الإسلام وقفتهم نريد شباب قوامون صوامون نحن لا نريد الطعام فقط لأن لأن قضيتنا ليست قضية الطعام أو صواب كما يريد المحتل أن يبين أن حالنا إنساني نحن مجاهدون سنبقى مجاهدون هذه أرضنا هذه هذا الإسلام العظيم سنحميه بأرواحنا. سنحميه بأن جعلنا الله خصنا وأجعلنا من كتائب القسام هذه الكتائب التي ذكت حصونا المعتد المعتدي الذي بدأ هو بالحر سنحمي الله تعالى أسأل الله تعالى أن ينصركم ونؤيدكم وأن يثبتنا وإياكم على دينه يا محمد وجزاك الله خير وبلا شك أننا سرنا سررنا والله بالتصالك وب. يعني إعطائك لنا أو تطمينك لطلوبنا وننبهه والإخوة والأخوات يعني اتصال أخي إبراهيم القبل قبل قبله إبراهيم الرفح واتصال أخي محمد أيضا هذا ترى بغير ترتيب يعني نحن مرتبين فقط مع الأخ محمد المستنادي قبل قليل وكنا مرتبين أيضا مع مراسل الإخوة في إقرأ في غزة لكن سبحان الله اتصال معه لما يتيسر فالإخوة الذين تصرّون لا نحن لم نرتب معهم عموما إنما هم نحمد الله تعالى أنهم شاهدوا الحلقة هو اتصلوا بيننا صلى الله تعالى القبول لنا ولهم طيب أجنها قليلا مدعم منها منتصلة من السعودية عبد الرحمن كنت تناقش معي قبل الحلقة حول دور الأطفال أو تربية الأطفال على يعني ما يتعلق بنصرة فلسطين فعلا. ويبدو أنه تحركت مشاعرك أيضا لما رأيت الصبي الذي يهز طيب أنا أقول قبل نبدأ في هذه النقطة الآن عرفنا من يثبت من من خلال الاتصال قبل قليل والله بالنسبة للأطفال الطفل هو الذهن الصافي الطفل هو الأمل القادم الطفل هو طاقة متحرك أحيانا نتململ منه في البيت وفي أماكن أخرى الطفل لا يعرف الكلل ولا الملل ولا يعرف التشاؤم، لذلك نجده دائما مبتسم لذلك نحن نحب الاطفال بشكل كبير جدا طفل اليوم هذه المعادلة والاختصار طفل اليوم هو قائد الغد ما تريده من جيل المستقبل اغرسه الآن في طفل اليوم معادلة باختصار انتركت ويتربى كيفما شاء فسيأتي مستقبل كيفما لا نشاء لأنه لن نتمالس غير ما يرتب ويربي قد يكون العكس السيء للأسف موجود إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم كله ورقصوا فلن يخرج الابن إلا كما أوده, أوده أبوه رب أطالك على الوعي وربهم على الاهتمامات ربه أن يعرف ما هي فلسطين ربه أن يحب فلسطين ربه من الآن على التفحية بالقدوة العملية لكي تأخذه وتروح تتبرع أنت تسوي عمل اجتماعي ويأمن معك, معك. سيتربى والله على حب فلسطين موقتين بطيطة الجمعة مو هذه اللي قبلها كان الإيمان بيتكلم ويقول هل الله عز وجل أرحم بأهل فلسطين منا ولا إحنا اللي أرحم فكان في الطفل ابن ست سنوات ويقول لا بل الله أرحم الله أكبر في الجمعة الجمعة هذه كان يتكلم عن, عن الشهيد وأجر الشهيد فقال وللشهيدين اثنتان أو اثنتين ويقولوا سبعين الطفل جنبي والله يقول وسبعين حورية الله أكبر حافظ الحديث حافظ هذه الحديث الله أكبر فالغرس في الأطفال من الآن والله ينبع المستقبل مشرق وقوي بإذن الله عز وجل وهو جيل التغيير لا يظن البعض أننا اللي لا نحن نغير ونهن القضية لن تنتهي القضية صلاح الدين ما أنهى القضية بمفرده هو تتابع الجيال أنتهى بجيل صلاح الدين أحسنت أحسنت إيضا الله أعجزه لك و جزاك الله خير سأستمع إليكما وأستفيد منكم ايضا لأولوكم مشاهدين لكن معنا فاصل أيها الأخوة فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم لا يزال كلامنا أيها الأخوة في هذه الربع ساعة التي بقيت معنا لا نزال نتفاءل حول القدس وما يتعلق بنصرة إخواننا هناك وبالبشار أنا كنت أقرأ قبل كم يوم بعض المذكرات لبنغوريون هذا أحد مؤسسي دولة إسرائيل فكان يتكلم يقول ان العمر المتوقع لإسرائيل أن تسقط إسرائيل في عام 2028 هذا بنغوريون يقول في عام 2028 أتوقع سقوطها ثم زوالها ثم قال وبعد 40 سنة من قيامها ستبدأ عنها مرحلة الشيخوخة وفعلا سبحان الله في عام 1988 قامت أول انتصادة في فلسطين له الجهاد والثمرة إلى يومنا هذا ما ما مات، فانظر كيف أن القوم أنفسهم سبحان الله أيضا يعني يفهمون مثل ذلك معنا أخي وليد من سوريا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل وليد هل عندك بصمة معينة حول غزة؟ سيد الكريم أنا بدي بس اقترح اقتراح صغير. تفضل. أنا بدي اقترح اقتراح صغير إن شاء الله. تفضل. هل يستطيع العلماء أن يقدموا تهديدا واضحا وشرعيا برفع كرت كما يقال كرث أحمر لكافة المشايخ وكافة الحكام العرب الذين تقريبا ثبت على أنهم يتخاذلون طيب فقط لا غير أخي وليد هل اطلعت على البيانات التي أثرها علماء اليمن وعلماء السعودية و. مفتي تركيا وغيرها المنشور آخرها وعلماء الأزهر آخرها أصدر قبل يومين قبل أمس هل اطلعت عليها وما فيها إن شاء الله أنا تقريبا أستمع قليلا على بعض العلماء من المحطات العديدة إيه لا ما أتكلم إيه المحطات هذه لم تنشر في المحطات لأنها قوية وحامية فهي منشورة في الانترنت ذاك الله خيرا نتعلق على ما ذكرته ووقت رائع بلا شك الأخ وليد يعني يذكر مثل ذلك والعلماء تكلموا وناصحوا الحكام ورفعوا الكرت الأحمر كما يقال لكنهم لا يستطيعون أن يتخذوا قرارا فيه نوع ربما من الإفساد لا يستطيعون يقولوا الناس قاتلوا حكامكم لأن هذا شرعا ما يجوز أصلا أختي فاطمة من ليبيا تفضلي فاطمة تفضلي يبدو أنها ذهبت عنها معنا هو الإخوة واجب أيضا أرسل أحد الأخوة لأننا لا نريد أيضا أن نغفل الواجب وبالمناسبة قبل أن نتكلم عن الواجب ذكرنا قبل قليل أن الإخوة في فلسطين يقاتلون نيابة عن الأمة ترى لو إسرائيل استقر لها الوضع في فلسطين ستبدأ ماذا تفعل ستتوسع إلى غيرها كما أن أمريكا لو استقر لها الوضع في العراق تذكرون أول محتلة العراق كانت تهدد دولة أخرى من هي سوريا وكانت تقول سوريا سوريا تخطيط لأجل ما بعدما يستثب الأمر في العراق تتحول إليها فلما وجدت أن الجهاد قام في العراق الآن أيها هذه الصورة لإسرائيل الكبرى وهذه مصورة من المناهج الدراسية للعدو الإسرائيلي التي يدرسها للتلاميذ في صورة أخرى معنا لعلها أوضح منها هي صورة ملونة انظر الآن الأحمر إسرائيل تخطط أن تكون تملك كل هذا واسمه إسرائيل الكبرى. لاحظ في جزء من مصر، في جزء من السعودية، يشمل الأردن من النيل للفرات، يشمل الأردن، يشمل الجزائر من العراق، يشمل طبعا فلسطين كاملة، يشمل سوريا كاملة، داخل في لبنان كاملة. هذا ما تخطط له إسرائيل ترى يا جماعة لو هذه الخريطة التي أمامكم هذا مخطط لهم منذ, أنشأ منذ أنشأوا هذه الدورة التي هي تعتبر نشازا في الشرق الأوسط عندنا لما أنشأوها أصلا كان هذا هو التخطيط لو استقرت لهم الأمور وهي موجودة أيضا هذه الصورة على عملاتهم في كتبهم يعلقونها في مكاتبهم وهي كالأمل الذي يعني يسعون لأجل تحقيقه يعني لاحظ حتى جزء من البحر الأحمر و يعني مخطط كامل يريدون أن أن يسيروا عليه ما نراه الآن وهم الذين يتمنونه ما نراه الآن يليق من الجهاد في فلسطين هو في الحقيقة إمساك لهذا المارد من أن ينطلق إلى إلى فريسة أخرى، لذلك واجب علينا في الحقيقة واجب علينا نحن في السعودية وعلى الإخوة في مصر وعلى الإخوة في الأردن وعلى الإخوة في سوريا والإخوة في العراق وفي لبنان وفي كل أرض من أرض الله واجب لأجل أن ندافع نفسنا أولاً حتى لا نقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فهذه حقيقة يعني مسألة مهمة يعني وهي يبدو لي أنها يعني مدركة عند عندنا جميعاً. قبل أن أستمع إليكم يا شباب وأنا محرج منكم لأنكم بلا شك تفيدوني وتفيدون الإخوة معنا واجبات أرسلها بعض الـ الـ الـ الإخوة من المشاهدين والمشاهدات نأخذ شيء يثير منها ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. في الدين من شك فيه نعم هذه طبعا بعض الصور بعض الاخوة جمعوها من الانترنت ونشروها ايضا في عدد من المواقع لاجل ان يعرف الناس جميعا ما فعلوا هؤلاء تدرون بعض الناس ربما ليس عنده يعني قرص فضائي لاجل استقبال القنوات ويعني الاخوة عرضوا مثل ذلك لاجل ان ينتبه الناس سواء من الصينيين او من الأمريكان أو من الأستراليين أو من البرازيليين، الإخوة أيضا عرضوا صور المجاهدين من المقاومين وانظروا الآن إلى الفزع الذي يصيبهم هذه في العد عندنا دول إسرائيل انظر كيف يختبئون وهذه وكيف يبكون أيضا من جراء ما صابهم هذا تتغطى ك ويحملون موتاهم وجرحاهم الله عز جل يقول إن تكونوا سألمون فإنهم يألمون كما سألمون وترجون من الله ما لا رهاء ولا جنودهم يبكون مثل هذا البكاء ونحن ما رأينا الحمد زندية من المجاهدين يبكي بل يفرح للشهداء إذا تبقوه أم أم يعني هذا الذي يجب علينا في الحقيقة الإخوة يعني الأخ أيضا تكلم عن ما يجب علينا نشر القضية الدعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى والإنسان لا يحتكر هذا الدعاء بل يعلم أن الله عزيزي قال وقال ربكم دعوني أستجب لكم نشر القضية من خلال مثل هذا المنشور في عدد من المواقع وأخيرا ضع بصمتك وبلا شك في الحقيقة أن يعني مثل هذا إن شاء الله هو أمر يسرنا كثيرا نسأل الله تعالى أن ينفع به فهذا كنت تحدثني قبل عن استعمال التقنية أظن في نصرة القضية بالفعل يعني في التقنية زي ما قلنا إحنا تلغي العالم الجغرافي وحيث أنت تدخل من خلالها تتغلغل لأي مكان في العالم, العالم. أحسنت في عندنا فيه هنا الباب العربية الأخبار التقنية شنت حملة هجومية عن طريق الهكرز اللي يتوزع على طريق الانترنت حملة هجومية على جميع المواقع الإسرائيلية بشكل أه عام أه والحكومية والعلمية بشكل خاص يقولك إحنا ما إحنا نحاربهم كحرب حرب جهاد وما جهاد لا بالإعلام بالإعلام فماذا سألو الآن يدمر كل المواقع الإسرائيلية. الله أكبر. مخربوا فيها. هذا الله يجزاهم. وإلا إحنا هذه خلاص إحنا. هذا الذي نستطيع. نستطيع إحنا نفعل. الله أكبر. وفي الله في أكبر. فيلم عجبتني أنا مقولة قبل 65 وستين سنة قالت من أه. هتلر قال أه. أنا كان بإمكاني أقضي على جميع اليهود الموجودين في العالم ولكن ترقت لكم جزءا منهم حتى تعلم سبب حرقي لهم. الله أكبر. ليش أنا كنت أقتلهم؟ وإحنا ما تعلمنا أصلا لحد الآن يعني خلال 65 وستين سنة. لو لاحظنا أن الفترة هذه التزامنية كانت كلها مشاكل من اليهود وإلى الآن وصلت إلى 2009 الله وزي ما أنت صدق صدقة الله هي الأخوة أشكرك بعد عديد الله خير العلماء كتبوا وبيّنوا ليس فقط علمائنا الأحياء بل حتى من مات من علمائنا لو كان موجودين اليوم ماذا سيقولون عن قضية غزة اليوم هناك فتوى الشيخ بنعتهيمين رحمه الله عن الشيشان والقتال في الشيشان ولا شك أن الذي أصاب الشيشان بلا أنه مؤلم لكن الذي يصيب غزة اليوم يختلف حقيقة في قوة ألمه وكذلك بركة فلسطين تختلف عن بركة الشيشان في وجوب دفاعنا عنها وأنها أرض مقدسة أرض مباركة مع الفتوى الشيخ المعتمين يتكلم عن الشيشان وماذا يجب علينا جميعا حكاما ومحكومين نستمع إليها في دقيقة ثم نعود إليكم بإذن الله أنا لا يحزنني أن يموت رجل من الشيشان أو معك من الشيشان أو طفل من الشيشان لأنهم إن شاء الله شهداء لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا ولا كان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه ولو فعلوا ذلك لوقف غوصة عند حبه ولا يضرهم شيئا ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية جعل من الشعوب الشعوب قد يكون عندها حماس وغيره لكن ما في الصديق ساكتة ولم تتكلم بشيء هذا والله الذي يحزني كمهورية مسلمة فتية حديثة يفعل بهذا الأفعيل وإسكت بسنة عرام الرحيم أنا أقول حقيقة ماذا سيقول الشيخ رحمه الله تعالى لو رأى ما يفعله اليهود اليوم بغزة ولا شك أن ما قاله علماؤنا المعاصرون اليوم سواء في السعودية أو في مصر أو في دول أفريقيا عموما أو في اليمن أو كذلك مفتي تركيا وما قالوا هؤلاء كله يصب في رأي واحد وهو وجوب نصرة إخواننا بكل ما نستطيع وفتح المعابر لأجل يعني أن ينجو الأطفال والنساء من هذا يعني أن ينجو مما يصيبهم يا جماعة باكستان لما وقعت الحرب على أفغانستان فتحت المعابر ودخل ثلاثة مليون لاجئ من الأطفال والنساء الكونغو فتحت المعابر ودخل إليهم مليون سوريا لما وقعت الحرب على العراق فتحت المعابر ودخل مليون عراقي الآن في سوريا الأردن فتحت المعابر بينه وبين العراق ودخل الآن مليون ونصف عراقي لاجئين إلى إلى إلى الأردن، فينبغي حقيقة على من يجاور إخواننا هناك أن يفتحوا المعابر يا يعني ينجو الأطفال والنساء ممن يريدون أن يعني أن ينجو من مثل هذا القصف الذي الذي يصيبهم. طيب بقي معنا دقيقة ونص نختم بما عندك يا عمر. طيب فضل. أنا أقول يعني حبتي الإسلام دين إيجابية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ألف وربعمية سنة جسد هذا الأمر، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلا فليغرسها لماذا؟ إلا لأننا نتعلم الإجابية لذلك يعني لا يقول الواحد منا والشخص منا يعني أنا أفعل أنا وقاطع أنا أنصر أنا أدعو طيب مثل نصر؟ أحسن لا لا يعني لا يجلس نأمر بالفعل ولا نأمر بالنتيجة. أحسنت ممتاز ممتاز هو فعل الأنبياء يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. صلى الله تعالى أن يثيبك وكنت مستمتع بالسماع لكن المخرج أقول بقي عشرون ثانية. أيوة إخوة وأؤكد عليكم حقيقة إرسال الواجبات يمكن الدخول إلى موقعي تجدون هناك أيقونة مكتوب عليها بعض بصمتك تضغطونها تحملون ما تشاءون صورو ما يتيسر لكم حول غزة حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى نوفق أن تكون عن الصلاة. ما يتعلق بها وبعض الأشياء الجديدة في طرحها بإذن الله تعالى حول الصلاة إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى وأسر الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في غزة وأن يثبت أقدامهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يرينا عجائب قدرته في عدائهم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله